السلام عليكم الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمد وإستعين وإستهدي وإستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا انتهد له وليه مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم مجزه خيرا كما جزيت كل نبي عن أمتي ثم أما بعد قوارب النجاة في سفينة الإسلام مما لا شك فيه أن راكب البحر لا بد أن يراعي في سفينته أن يكون قد أحاط سفينته بجملة من قوارب النجاة لأنه ربما تقوم الريح على السفينة فتجعل من في السفينة يغرق لأنه لم يستعد إلى أن ينجو مع أهله الذين قد وجدوا في السفينة ولذلك جاء الإسلام بجملة من قوارب النجاة عندما تدلهم الظروف أو تحدث مشاكل كبيرة بين الناس وعلى رأسها الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يتحدوا وأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين قبل النبي بأن يتحدوا وكنا نتعلم في مجالسنا الخيرة أن الإنسان إذا أراد أن يختم مجلسه فليقرا سورة العصر لكن هل نزلت سورة العصر على أرض الواقع من ناحية التطبيق العملي تعالوا ندخل في هذه السورة لكي نتعلم من رب العالمين سبحانه وتعالى كيف تتحت صفوفنا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وهذه هي عنوان هذه الخطبة كلمة الذين لم يقل القرآن الكريم يأتي في هذه اللفظة بلفظ المفرد إنما اتى فيها بلظ جماعة الذين لأن المسلمين إذا فعلوا الصالحات وقاموا بالليل ووزعوا زكاتهم وفعلوا كل صغيره وكبيره من دينهم ثم لم يتحدوا لا نصر لهم عند ربهم سبحانه وتعالى ولذلك قدمت هذه الكلمة لأنها محل اهتمام كبير في هذه الآية وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها على رأس الأوامر الستة التي وردت في سورة العصر الراجح في العصر أنه الزمن قيل أنه صلاة العصر وقيل أنه زمان النبوة ونقل صاحب التحرير والتنوير أكثر من قول لكن الراجح أن العصر يقصد من ورائه الزمان الذي تشرف فذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ورب العالمين سبحانه وتعالى يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل لكن الناس الناس يسألون عن أقسامهم التي يقسمون لا بد أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت أو ليذر ثلاث روايات متتاليات صحيحات المهم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا القسم العظيم على أن جميع الناس في خسران وهذا الأمر لا بد أن يرعب المسلم خاصة ويخيف غيره إذا كان الناس قد خسروا بسبب عيشتهم في هذه الحياة الدنيا فما هو النجاه ما هو القارب الذي أركبه أنجو بسببي فادخل الجنه ما هو القارب الذي أعتليه فأصل بسبب ركوب إياه إلى جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما هو القارب الذي تنقذني من ورائه إذا ما ركبت في يوم من الأيام أخذت بيدي فأوصلتني إلى مراد رب العالمين سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول المرادات في سورة العصر أن تتحد هذه الأمة هل هذا الكلام يعني أنه لا يوجد خلاف على وجه الأرض؟ لا إن الخلاف قد وجد بين الأنبياء وقد وجد بين الصالحين وقد وجد بين الشهداء المجاهدين وقد وجد بين أحد الناس والدليل على ذلك أن آدم عليه السلام لما تجادل مع موسى عليه السلام قال موسى لآدم يا آدم انت أبونا خيبتنا وجعلتنا في باب من أبواب الخيبة والخسران. لقد كنا في الجنة فبسبب معصيتك نزلنا إلى الأرض فرد آدم على موسى فقال أتلومني على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى المقصد أن النبيين الكريمين اختلفا فقال الأول براء. وقال الثاني برأي لكن كانت نهاية الخلاف الرجوع إلى, رب إلى, رب إلى رأي الرب آدم عليه السلام لأن رأيه هو الصحيح وخضع موسى عليه السلام لأبيه آدم لما عرض عليه الحجة الشرعية جاء الخضر إلى موسى أو جاء موسى إلى الخضر فقال هل تعلمني مما علمت علمك الله سبحانه وتعالى إياه قال نعم فمشى وراءه أول أمر كسر السفينة فقال أخرقتها لتغرق اهلها اختلفا ثم ذهب إلى القرية البخيله فأقام لها الجدار فقال أبنيت هذا الجدار وهم قوم بخلاء ثم جاء هذا الرجل فقتل الطفل الصغير قال أقتلت نفسا زكية بغير أمر من أمر الله سبحانه وتعالى اختلفا لكن كانت نهاية الخلاف الوصول الى وئام تعلم موسى من الخضر وايضا اختلف الصالحون والشهداء لقد اختلف ابو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد معركه بدر قال ما رايكما في هؤلاء اللي هم الاسرى قال عمر بن الخطاب وقد كان يتمتع بشخصية شديده قوية قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان قريبي فأقتله وأرى أن تمكن عليا من عقيل فيقتله وأرى أن تمكن فلانا من فلان فيقتله ثم استدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق أبي بكر الصديق الذي يتمتع بالهدوء النسبي في التعاملات في كل صغيرة وكبيرة كما وصلنا من خبره فقال يا رسول الله أرى أن تستأني بهم يعني تتركهم بعض الوقت حتى ربما يخرج من ظهورهم نسمه توحد رب العالمين سبحانه وتعالى فهوي النبي ما رأى أبو بكر الصديق لكن القرآن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب أبا بكر الصديق رضي الله عنه في سورة الأنفال كما هو معروف لدى الأفاضل الكرام هؤلاء اختلفوا لكن الله سبحانه وتعالى قد علمنا أن من وراء اختلاف الأفاضل باب من أبواب التعليم لقد اختلفوا لكنهم لم يتشاحنوا لقد اختلفوا لكن احدا منهم لم يسب أخاه لم يشتم قريبه لم يعتدي عليه لم ينكل به لم يتهمه في نيته لم يصل الأمر إلى أن يصل, ها أن يصل الشخصان الذان اختلف في يوم من الايام أن يتكلم الاخ على اخيه بانه منافق لا مش منافق ده كافر لا مش كافر ده مبتدع لا مش مبتدع لا انسان ضال لا ده عميل صارت الكلمات التي تلقى على مسامع الناس تحدث نفره بين الناس انظروا إلى الشافعي رحمه الله والقطبة قد أخذ أخذت كلمات كثيرة من هذا اللفظ الذي علمنا إياه الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله للربيع ابن أنس يا ربيع أكسوا الفاظك لما تأتي تتكلم ألبس الكلام الذي تتكلم به لباسا حسنا لا يكن غليظا جافا قاسيا لا تتكلم بكلام لم تخرج أو تتعلم من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قال تعالى وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم لاحظ اللفظ ينزغ بينهم يعني شغلة الشيطان هدف الشيطان أن يأتي إلى المسلمين فيوقع بينهم الضغين والبغضاء قال رب العالمين سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أنا لا أقصد الطيرات الإسلامية فقط انما أقصد جميع المسلمين فهؤلاء يتشاجرون على شيء ومن تحتهم يتشاجرون على أشياء أخرى والدليل الطرقات الشوارع البيوت المجالس المساجد صار الخلاف في كل مكان لم يترك الناس مكانا إلا وادخلوا فيه الخلاف لم يترك الناس الدين إلا واختلفوا لم يترك الناس الدنيا إلا واختلفوا لم يترك الناس لا صغيرة ولا كبيرة إلا وجدت اراء متعددة لا يستطيع أحد أن يجمع الناس على هذا الوضع رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا أن المسلم إذا أراد أن يتحد لا بد أن يعلم أنه إن لم يتحت فهناك مشكلة كبرى في اخوته الإسلامية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر الأخوة بمعنى أن المؤمن إن لم يكن له أخ فايمانه ناقص. المؤمن إن لم يكن له أخ فايمانه ناقص. وإن كان له أخ وليس عنده إيمان فلا قيمة له بد للمؤمنين أن يصيروا إخوة جميعا على خط واحد وإلا فسوف يصل الأمر إلى أعلى من ذلك في درجات الخلاف وإلى أعلى من ذلك في درجات الأخوة إذا اتحد الأخوان فصار يحب بعضهم الب... لبعض الخير انتقلوا إلى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون آية سورة المؤمنون وآية الأنبياء فاعبدون إذا كان الناس يريدون أن يكونوا أمة واحدة تعيش على أرض واحدة بد أن يتعلموا قبلها الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أنت بتكره ليه انت بتحقد عليه ليه انت بتعمل معها هذه المقالب ليه السبب اسال الجميع كبارا وصغارا اسلاميين وغير اسلاميين الناس في البيوت الناس في الوظائف الناس في اي مكان لما تختلفون اسالهم اربعه اسئله متتاليه اربعه من الاسئله متتاليه هل المختلفان اعقل الناس هل هم أخلص الناس وأصدق الناس لماذا يختلفون؟ ما هي درجة الخلاف التي يختلفون عليها؟ هل هؤلاء عندهم يريدون في يوم من الأيام أن يتحدوا؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل مع أصحابه في مكان بنيح يعني مكان فسيح قال فكان أصحابه يتفرقون ده يذهب إلى مكان وده يذهب إلى مكان وده يذهب إلى مكان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة وقال إن تفرقكم في الشعاب إنما ذلك من الشيطان حتى الرجل الكبير كان زمان كان إذا وجد أولاده دا بيكل لوحده دا بيكل لوحده يقول لهم البركه قلت بسببكم تعالوا كلوا مع بعض هذا الكلام يؤيده أدلة الشرع أن, أن البركة تنزل مع الجماعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياد الله مع الجماعة وللأسف ما إن تجلس أمام برنامج إلا تجد ده بيتراشق وده بيسب وده بيشتم وده بيطعم وده بينفق وده بيبدع وده بيفسك أين أنتم أيها المسلمون وعدوكم يتربص لكم المرصاد بالليل والنهار ما يكلا عدو الله سبحانه وتعالى ولا يتعب في يوم من الأيام إنما قد أعطوه هذه الهدية مقشره جاهزة أن الفرقة إذا وقعت بين المسلمين فقد حصل العدو على السلاح الذي لم يتملكه في يوم من الأيام. لقد أعطيناه هذه هذه الفعلة كأنها جاهزة. نقول له تعالى لقد اختلفنا في بيوتنا. لقد اختلفنا في ديننا. لقد اختلفنا في كل صغيرة وكبيرة ما عاد الناس يوقرون عالما فإذا ما شاهدوا عالما يتكلم قالوا في كذا وكذا بسبب كسرة الكلام على بعضهم البعض صار الناس يطعن بعضهم في بعض لأي سبب للسبب الذي سوف أذكره بعد ذلك إن التحذيرات الإسلامية على هذا الباب تحذيرات أشد ما تكون إن اليهود يبنون منهجهم على منهج فرق تسوي عدوه لا يستطيع ان يجابه الدول الاسلاميه قاطبة يعمل ايه يفرق بينهم والشيعة يقولون عن ارض مصر خاصة ان المصريين اريدك منك ان تحفظ هذا هذا الكلام لانه كلام خطير قال ان المصريين هم حمير الشيعة يجب ان يركبوه ده النص الصريح ألا يتكلمون به على المصريين إذا ما مدت يدك إلى يد هذا الرجل أو غيره من الفاسقين أو الكافرين أو غيرهم من الذين يريدون أن يمزقوا الصف المسلم فلا بد أن تقف كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه الله يتمثل في يوم من الأيام بقصة رمزية كان يقول لنفسه عندما خانه أهل العراق وخدعوه كان يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض هذه قصة رمزية تقول أن الأسد اتى إلى ثلاثة من الثيران واحد أبيض والثاني أحمر والثالث أسود فلما وجد قوتهم متحدة معرفش يعتدي على احدهم فاكل يعمل إيه يفرج بينهم قال فجاء إلى الأبيض وقال دولي أعداءك هاذاني دولي إذا رأيتهم أو نظرت إليهم هم يريدون أن يصنعوا لك فخا ماكرا طب الحل قال تتحد معي منذ متى يتحد المسلم مع عدوه منذ متى والمسلم يمد يديه إلى أعدائه ما وجدناها إلا عند المنتكسين فكريا ودينيا قال فلما مدت يده إلى عدوه آكله فجاء إلى الثاني ففعل مع نفس الفخ ثم آكله ثم جاء إلى الأسود وقال أنت الآن فقال الأسود أكلت يوم أكل الثور الأبيض يوم حدثت الفرقة أنا اتكلت مش هنتكل الآن أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذا كان المسلم يريد أن يتربى على طاعة الله يريد أن يتحد يريد أن يرجع إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الشافعي دخل عليه الربيع بن أنس وكان الشافعي مريضا بمرض شديد طرحه على الفراش فما عاد يستطيع الحركة فقال له الربيع قوى الله ضعفك يا إمام فقال يا ربيع لو قوى الله ضعفي لقتلني تبتدي عليه قال يا إمام والله ما قصد قال يا ربيع انظروا إلى هذه قال يا ربيع لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد ودخل درار بن الأزور على رجل فسبه سبا شديدا وقال إن اسمعتني كلمة فسوف أسمعك عشرا إذا تكلمت معاك كلمة هنتكلم معاك عشرين كلمة فرد درار وقال لو أسمعتني عشرا ما أسمعتك كلمة أنا مش متعلم عشان نرد عليك ودخل رجلا على أحمد بن حنبل في مجلس العلم أمامه الألوف يجلسون إليه فقال أحمد حمار أحمد كلب أحمد كذا فقال طلبة العلم عند أحمد رد عليه يا إمام فرد أحمد بن حنبل المعلم بتعليم الشريعة قال ولما تعلمنا العلم إذن إحنا تعلمنا العلم ليه إحنا دخلنا المدارس ليه إحنا جلسنا على القرآن ليه إحنا سمعنا آيات الرحمن ليه بتختلفوا على أي شيء ليست عندكم التركة الكبيرة التي تختلفون عليها وليس عندكم الميراث الكبير الذي تختلفون عليه وإن كان هناك تركة كبيرة أو ميراث كبير لا بد أن يتعلم الناس أربعة أشياء رئيسية إذا خل المجتمع منها لا بد أن يعود على المجتمع الوبالي الكبير أولها الإخلاص إذا كان الناس يختلفون فليرجعوا إلى إخلاصهم له الإخلاص جاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو عبيد رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ثم ذهب إلى سقيفة بني ساعدة بعدما خطب أبو بكر الصديق خطبته العصماء بعد بكاء من أصحاب النبي الشديد لكن المجتمع جاءه يوم من أيام التغيير فجاء أبو بكر الصديق فقال فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت انتهى البكاء ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة قال المهاجرون منا نحن الأمراء ورد الآخرون الأنصار قالوا نحن الأمراء على الصوت لكن لما كان هناك الإخلاص موجودا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المشكلة في لحظات ودقائق معدودات قام أبو عبيد يتكلم فأراد عمر أن يتكلم فقال أبو بكر الصديق سكتا الاثنين سكتوا ثم قال عمر لقد زورت في نفسي كلاما يعني أعددت كلام أتكلم به فلما تكلم أبو بكر الصديق أتى على كلامي وأزيد منه قال فلما تكلم أبو بكر الصديق بدأ الجو يهدأ لكن سعد بن عبادة قال منا أمير فرد الأنصار المهاجرون قالوا منا أمير فقال عمر بن الخطاب وهو يريد أن يقطع الخلاف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي أبا بكر الصديق لنا في ديننا إماما في الصلاة افلا نرضاه لدنيانا السطر دهوت قطع الخلاف انتهى الخلاف. صار أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار أبو بكر الصديق إمام المسلمين. صار أبو بكر الصديق بعد جملة. ألا ينتهي الناس من خلافتهم التي لا تنتهي إذا ما بحثت عن أسباب الخلاف؟ لماذا تختلفون إذا كنتم قد أخطأتم في مناهجكم؟ فالقرآن يحذرنا. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به. فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء ايه سببها ان الناس نسيت جزءا من الدين الناس بتعمل معاصي وبتعمل ذنوب وبترتكب خطايا وبتتحايل على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى وتريد أن تخضع دين الله سبحانه وتعالى لمعاصيهم لكي يرضوا الناس قال صلى الله عليه وسلم من ارضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس إذا ما عملت معصية من المعاصي أو تجاوزت الحدود واردت أن ترضي الناس سخط الله عليك واسخط عليك الناس وانت شايف الوضع ده أمام عينيك واضحا صريحا طيب إذا أرضيت الله قال وإذا أرضى, أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الأمور مش بعيدينه موضوع المحبة والأخوة ديك مش بإيدينه قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا تصوروا الملايين المليارات التريليونات الذهب الفضة الممتلكات القارات لو امتلكتم في ايدي واردت أن أوحد بين الناس على جانب واحد من المحبة لا أستطيع طب من أين آتي بها؟ قال ولكن الله ألف إذا كان الناس يريدون أن يعودوا إلى الالفه فليطلبوها من منهج الله إذا كان الناس يريدون أن يكونوا أخوة صادقين يعلمون مدى مكر عدوهم بهم عليهم أن يعودوا إلى منهج الرحمن إلى كلمة الذين إلى قال الله إلى قال الرسول الله فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إذا كنتم تريدون أن تحلوا مشاكلكم لا تفضحوا أنفسكم أمام غيركم إذا كان الرجل في بيتي قد اختلف مع زوجته فقد صار حال الناس في جميع الآونة إلا من رحم الله كالرجل مع زوجته إذا طلبت الزوجة من زوجها طلبا فاتى به في خلل تقول له ما رأيت منك خيرا قط كأن المسلمين صار بعضهم لبعض مثل الرجل مع زوجته تقول لي أخي والله ما شفنا مننا خير ولا عملت شيء ولا تعمل ولا شكلك كده هتغير شيء من الأشياء إذا كانت الأمور بيد الله، فعليك أن تتعلق بالله. صار الناس يشتمون كل صغير وكبير. لا عجبهم شرطة، ولا عجبهم رئيس، ولا عجبهم وزير، ولا عجبهم دولة، ولا عجبهم أشخاص، ولا عجبهم أفراد، ولا عجبهم علماء، ولا عجبهم أي شيء على وجه الأرض. الأمور ليست بيد الكبير ولا بيد الصغير. الأمور بيد المولى سبحانه وتعالى هو الذي يغير. الذي يريد أن يتغير. عليه أن يطلب ذلك أولاً من الله لا تطلبوها من البشر البشر ليس في ايديهم التغيير الطلب الذي تريد أن تطلبه قل يا رب ما تركب سيارة إلا وتجد تجد الرجل في آخر السيارة سنه سوداء يرد عليه الثاني بدل ما ينصحه يقول له ده أسود من السواد يرد الثالث عليه يقول له عمرها ما تنصلح يا عبد الله ايها الاخ الفاضل ايها المسلم اللبيب ان الامور لا تنصلح الا اذا عاد الناس الى الله قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ما قالش الكبار ولا الصغار ولا قال الناس قال فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ربنا سبحانه وتعالى ما زال الخير في بلدكم وما زال الأمن والأمان في بلادكم وما زال الخير وافرا في بلادكم هل تقسون مصر بأرض اليمن التي صارت فيها المجاعات تضربها كما ضربت أرض الصومال هل تريدون أن تحولوها إلى عراق أخرى هل تريدون أن تحولوها إلى فلسطين اخرى هل تريدون أن تحولوها إلى أفغانستان أخرى؟ هل تريدون أن تكون البلد خرابا بخلافاتكم إذا كان ناس يريدون أن يعودوا فعندهم كلام الله عندهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا ما وجد خلافا بين أصحابه جاء ابن أبي حضرة وكعب في يوم من الأيام على مسألة بينهم بينهم دين إن أبي جالس في حجرته عليها سطارة الباب عمل سطارة قال فلما سمع الصوت قتعالى قال من هذا فقالوا له مختلف مع ابن أبي حضرة في رواية البخاري فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ساجف حجرته يعني السطارة وقال يا فلان اتق الله ويا فلان اتق الله ويا فلان ضع من شطرك هكذا وأشار إلى النصف. فرد الأول فقال حقي لأخي ورد الثاني فقال حقا لأخي عشان كلمتين إذا ما ظللت الليل والنهار أقول للناس اتقوا الله كفاية اتقوا ربكم ما يستمع أحداً أحد من الناس إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلح بينها بين كل الخصوم ما تأتي أي خصومة اختلف المهاجرون مع الأنصار فصعد على المنبر وقال دعوها فإنها منتنه إنها تحت قدمي هاتين ابي دعوة الجاهليه وانا بين أظهركم انتهى الخلاف بالرغم أن الناس قد رفعت السيوف تريد أن تتقاتل لكن اتقوا الله كانت العلاج النبوي الذي أنزله على أرض الواقع فدخل إلى القلوب مباشرة الناس يحتاجون أولا إلى الاخلاص استغفر الله سبحانه وتعالى وكل خطب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذين اصطفى ثم اما بعد الناس أيضا يحتاجون إلى أخلاق قال تعالى عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم ما من أخلاق حسن على وجه الأرض إلا وتحلى بها رسول الله ولما جاء الرجل يسأل عائشة رضي الله عنها ما كانت أخلاق رسول الله قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن في الرواية الثانية قالت كان قرآنا يمشي على الأرض رد ربه سبحانه وتعالى عليه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله تصور النبي الذي أتاه الله سبحانه وتعالى الأخلاق الحسنة التي على وجه الأرض جمعها فأعطاها للنبي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضا شديدا غليظا ما بيتركش للصلح حباب بيشتم بيستهزأ بيسخر بيعتدي هل كان أصحابه اللي هو أبو بكر وعمر وكبار أصحابه يتبعونه القران بيقول لا قال فبما رحمة من الله يقول ابن جني أن اللفظ إذا جاء على هذا الوضع يفيد التكرار للتأكيد قال فبرحمة من الله فبرحمة من الله فبرحمة من الله لنت له لا بد أن يتراحم الناس دعونا من التراشق والسباب والشتائم التي لا تنتهي إذا كان الناس يريدون أن ينتصروا بالسباب والشتائم فقد قال الشاطبي وهو أيضا كلام الغزالي وغيره يقول لو كانت الغلبة في المجادلة والمناظرة بالسب والشت لانتصر الجهال. لكن الرجل العاقل الفطن اللبيب ينتصر على خصمه وهو هادي لأنه صاحب حق إذا كانت في مشكلة اصلا. نريد أن نحلها لكن المشكلة تحتاج من الناس أن يعودوا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبب أخا هل وصل لنا خبر من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان أنه اعتدى على شرف إنسان في بيت بكلمة النبي هل تهم رجلا في ديني في خلقي في تصرفاتي في افعاله ما سمعنا ذلك إلا في الأيام المنكوسة الموكوسة التي صار الناس لا يراعون فيها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الشافعي فزار أحمد في بيته فقال الناس تزور دائما الشافعي في بيته ليه؟ قال إن زارني فلفضله لو زارني فعشان فضله وان زرته فلفضله فهو في الحالين أفضل مني فرد أحمد على كلام الشافعي وقال الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن فهل عنهما للناس من غناء نظروا للأدب نسل تربط على كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الشافعي مش مخالف الإمام أحمد في مسائل كثيرة جدا مخالف اللي يقرأ المجموع لـ 22 مجلد ويقرأ المغني لـ 14 مجلد يجد آلاف المسائل التي اختلف فيها أحمد بن حنبل مع الشافعي لكن جمعهما الحب في الله جمعهما دين الله اختلف في مسائل لكن ارتبط سويا بعقيدة ومنهج واحد سليم والأمر الثالث الذي يحتاجه المسلمون لا بد أن يعودوا إلى الاتباع يتبعوا رسول الله اين الأخلاق الفاضلة أين المعاني السامية بين الناس في تعاملاتهم التي ما فتى أحدهم أن يتهم أخاه أو يبحث وينقب عن نياته، وقول أصلا هو يقصد كذب، وإذا كان يقصد كذب فهو عميل هو الاخر قال داود الظاهري في مناظرة له مع رجل، الرجل استمع كلمتين من داود الظاهري وقال يا أبا بكر كنية داود الظاهري يا أبا بكر أنت قلت كذا وكذا فقد كفرت والحمد لله. فرد عليه لوود الظاهري فقال متى عهد أن رجلا من المسلمين يفرح بكفر أخي هل قلت لما أنت يعني بتكفرني هل قلت فقد كفرت ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد كفرت وإن لله ولا يراجعون لا أنت فرحان عشان انا غلط كان الشافعي رحمه الله يقول أتمنى أن يجري الله سبحانه وتعالى الحق على لسان أخي فينطق به فاتبعه حتى نكون سويا على الخير مش بنتمنى نتمنى أن ننزله نتمنى أن نكهره نتمنى أننا نجعله لا يساوي لا درهما ولا دينارا لا بد للناس أن يعودوا إلى هذا الاتباع النبوي لقد تعلم النبي من أبي بكر هل وجدتم أبو بكر الصديق في يوم من الأيام تسبب في كلمة النبي أبدا والله إن أبا بكر الصديق ما وجدت في سيرته كلمة واحدة نبي وفي صحيح البخاري لما تكلم مع عمر بن الخطاب فعلى صوته واتكلم بكلمة شديدة فذهب عمر يشكوه إلى النبي وقال إن أبا بكر الصديق قد قال لي كذا وكذا فرد رسول الله على أبي بكر انه يعرف أنه لا يتحمل قال يغفر الله لأبي بكر أبو بكر الصديق ربنا يغفر له ما فعله هل أنتم تاركوا لي صاحبي أنت مش هتشيب أبو بكر الصديق ولا إيه؟ ألا تدعوه هل أنتم تاركوا لي صاحبي والأمر الرابع لا بد للمسلمين أن يتعودوا على التربية الخلقية لكي يخرجوا من دائرة هذا الخلاف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحسن ابن علي ابن أبي طالب من باب المسجد وهو طفل صغير يتعثر فكان صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر في الخطبة ويحمل الحسن ويصعد به على المنبر فالناس كانت بتتعجب وبيعمل كلمة الحسن لي. اطلع مين الحسن عشان يعمل معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح به بين طائفتين أخذها الحسن الصغير المربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الخلافات ديت لها جذور جذور من التربية السوداء جذور من اللطش على الدماغ جذور من الأزية جذور لا بد للناس أن يعودوا إلى منهج الله قال فلما كبر الحسن وتولى خلافة المسلمين بعد أبي ستة أشهر أيام وجاء جيش معاوية يريد أن يقاتل الحسن بن علي انظروا إلى تربية النبي اللي رباها قبل كذا سنة قال فجاء الحسن بن علي بجيش قوامه أكثر من مائة ألف كان في كتيبة اسمها الكتيبة الخضراء لما رآها جيش معاوية قال إن هذه الكتيبة لا تترك أحدا إلا قتلت ولما دخل عمرو بن العاص عليهم فوجد الكتيبة قال هؤلاء سوف ينتصروا يا معاوية فراصل معاوية الحسن بن علي فجاء الحسن بالرغم أنه أمير المؤمنين اللي كملت تلاتين سنة من الخلافة الرشدة الشهور المعدودات قال أنا أتنازل لمعاوية بن أبي سفيان للخلافة حقنا لدماء المسلمين هل خسر الحسن بن علي شيئا؟ صار الحسن بن علي بمقام السمع والبصر عندما نذكر أي خلاف بين الناس صار الحسن بن علي سيد في الدنيا سيدا في الدنيا وسيدا في الاخره صار الحسن بن علي من شباب أهل الجنه صار الحسن بن علي ممدوحا في الدنيا وممدوحا في الاخره تصور الن معاويه حفظها له وكان يرسل إليه كل عام أكثر من ثلاثة مليون هدية للحسن بن علي أن تنازل على هذا الأمر العظيم يشتري به رضا الله لكن السبب الرئيسي أن الحسن بن علي كان مربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما وجدت خلافا بين الناس إما أن أقول إخلاص هذا الشخص يحتاج أن يراجع نفسه أو أن هذا الشخص يحتاج أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو إن هذا الشخص عاوز يتخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أو إن هذا الشخص يحتاج أن يربى من اول وجديد على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القارب الأول الذي إذا ما تمسك به المسلمون فقد تركب أول قارب للنجاة الاتحاد الائتلاف التعاون وترك التخ... الخلاف والتنابز والس... والسباب والشتائم التي لا تنتهي إذا ما عملوا هذه قال الذين آمنوا عاوزين نترك البلطجة عاوزين نترك التعدي على حقوق الآخرين عاوزين نترك السباب والشتائم عاوزين نترك هذا المنهج العفن الذي لا يبني إنما يبني العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإنسان إذا جاء إلى المسجد ربما يكون رجلا صالحا تصور أن المهدي يعيش بين الناس انسان عادي قال عنه رسول الله يصلحه الله في ليلة ليلة واحدة يتغير مئة وثمانين درجة قال يصلحه الله في ليلة فيقبض على حكم المسلمين سبع سنوات متتاليات يحكم فيهم بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو دعواتكم ايها المسلمون استغفاركم ايها المسلمون لجوكم الى ربكم سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى قد علم نبيه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الصالح له عند ربه مقام أن دعوة المرأة الصالحة في ظلام الليل لها عند ربها مقام قال صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ رت لولا شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب صبا لولا ان فينا ناس بتسجد وتقول يا رب لولا ان فينا نساء كبيرة بتسجد وتقول يا رب كانت البلاد قد خربت لكن يا عبد الله لا تستقل أن تسجد فتدعو ربك سبحانه وتعالى دعوة ربما تكون أنت الرجل الصالح ربما تكون أية الاخت الفاضلة أنت المرأة الصالحة التي تدعو على تدعو على عدوها فيقهره الله سبحانه وتعالى وقد تعلمنا كثيرا من القرآن وتعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة ربما تصعد إلى السماء فيغير الله سبحانه وتعالى بها حال كثير من الناس ولعلكم لعل الله سبحانه وتعالى ما ذال يحفظ هذه البلد المكرمة بدعوات الصالحين فلا تبخلوا أيها الأفاضل أن تدعوا للمسلمين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى صفوفهم اللهم انا نسالك في هذه اللحظة المكرمة أن توحد بين صفوفنا اللهم أجمع كلمتنا على الخير يا رب العالمين اللهم نحي من بيننا من يريد الخراب والفرقه اللهم اجعله عبره لمن يعتبر اللهم اجعله عبره لمن يعتبر اللهم اجعله عبره لمن يعتبر اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل دائره السوء تدور عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم جمعنا على راية واحدة اللهم جمعنا على منهج واحد اللهم جمعنا على هدف واحد اللهم أخرج من قلوبنا التغيير والحفظ والحسد اللهم اخرج من قلوبنا الفرقة اللهم اخرج من قلوبنا كل ما تكره يا رب العالمين اللهم احبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والأسيان والفرقة اللهم جمعنا يا رب العالمين وجمع صفوفنا يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا وحسن الفاظنا اللهم اكسو الفاظنا بالكسوة الحسنة اللهم قربنا من جنابك وابعدنا عن معاصيك اللهم ابعد عنا المعاصي التي فرقت بيننا اللهم ابعد عنا الذنوب التي كانت سببا في الوقيعه بيننا اللهم وحد بين صفوف العلماء ووحد بين صفوف القادة ووحد بين صفوف الأحزاب ووحد بين صفوف المسلمين ووحد بين صفوف الرجال والنساء اللهم خذ بنا واصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اخذ منواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم انا لا نعدو بيننا رجلا صالحا يدعوك اللهم تقبل منا دعوات الصالحين واغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين للمحسنين يا رب العالمين اللهم تب على التائبين واغفر زلات المخطئين اللهم انا نتوب اليك اجمعين يا رب العالمين اللهم لا ترد احدا منا الا بذنب من مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم اقذف في قلوبنا الايمان واقرنه بالاخوه يا رب العالمين اللهم اقذف في قلوبنا الايمان واقرنه بالاخوه يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك المتجالسين فيك المتزاورين فيك المتباذلين فيك اللهم انا ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربنا اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ربنا انت الكريم الحكيم المنان يا رب العالمين انت ذو الجلال والاكرام اللهم هبنا رحمة من عندك توحن بها بين صفوفنا يا رب العالمين اللهم انزل علينا فضلا من عندك تجمع به بيننا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشقاق والخلاف اللهم اجمع بيننا يا رب العالمين اللهم رتب قلوبنا وانزل الدموع بالأعين القاسية اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين المصلحين اللهم احشرنا مع النبيين وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد ولا من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد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 وجباها سجدت لك واعين باكت من خشيتك اللهم تقبلنا واقبلنا في عبادك الصالحين المصلحين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وهاكم الصلاة أرحمك الله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 لا إله إلا الله. الله الله أكبر.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 المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله اكبر سمى الله لمن حميدا. الله أكبر. الله أكبر.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 والعصر إن الإنسان لفي خسر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر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 إن شاء الله يعلن مع تعداد الدعاء بفيد عن دورة عقيدة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء لفضلية الدكتور إبراهيم الحمّح. دورة عقيدة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس لفضلية الدكتور إبراهيم الحمّح من بعد صلاة العصر. مجزأكم الله خير.